بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وضعت وتضن كل ذات حمل حملها وترنّس سكارا وترنّس سكارا ومهو بسكارا ولكن عذاب الله شديد وترنّس سكارا ومهو بسكارا ولكن عذاب الله شد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 النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يا أيها الناس إن كنتم في ريب مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا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 ثم من نطفةٍ ثم من علاقةٍ ثم من لغةٍ مخلقةٌ و غير مخلقةٍ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى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 بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض آمدة فإذا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 وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن ومن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي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 ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به. فإن أصابه خير لكم أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو. منال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبيس المولى و العشير لبيس المولى و العشير INNA ALLAHA YUDKHILU ALLADHEENA AAMANU WA 'AMILUS SAALIHAATI JANNATIN TAJRI MIN TAHTIHA AL-ANHAAR INNA ALLAHA YUDKHILU ALLADHEENA AAMANU WA 'AMILUS SAALIHAATI JANNATIN TAJRI MIN TAHTIHA AL-ANHAAR IN إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسباب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة، فاليمد بسبب إلى السماء، ثم يقطع، فالينظر، ثم يقطع، فالينظر، هل يذهب نكيده ما يغيض؟ مَن يَقْفُ أَثَرَنَا الْيَوْمَ بِغَيْرِ يَوْمِهِ لَن يَغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والمجوس والذين أشرفوه إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الله على كل شيء شهيد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 Bumi dan matahari dan bulan dan bintang dan gunung dan pokok dan bintang dan gunung dan pokok كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذْرُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفرو قطعت لهم ثيابهم من النار يصب من فوقي أوسهم الحميم. فالذين كفرو قطعت لهم ثيابهم. يصب من فوق أوسهم الحليم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد ولهم مقام من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يُحَلّون فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤا يُحَلّون فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهود إلى قَيِّبَ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدٌ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٌ وَهُدٌ إِلَى قَيِّبَ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدٌ 118. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 119. إن الذين كفروا ويصدون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 وَإِذْ وَأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ الصَّلَاةَ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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعوام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم مَلَّ يَقْضُو تَفْثَهُمْ وَالْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ثُمَّ مَلَّ يَقْضُو تَفْثَهُمْ ذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَالِكَ ذَالِكَ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم, وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. هنفاء لله غير مشركين به. هنفاء لله غير مشركين به.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 ضيؤ أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ذلك ومن يضم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يضم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمّن ثم محلها إلى البيت العتيق. إلى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المتقين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها قَيِّمٌ قَانِعٌ وَالْمُقْتَرِ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ تَقْوَى مِنْكُمْ لَيَنارُ مَا هَنُهَا وَلَا دِمَاءُ وَلَكِنَّ نَارَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, منكم. كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَا مَا هَدَاكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَذِّرُوا اللَّهَ على وبشّر المحسنين وبشّر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن 118. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 119. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا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 خدم الصوامع والبيو وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ونهوا عن المنكر الذين كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأموه في المعروف ونهوا للملك وللله عاقبة الأمور وللله عاقبة الأمور. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ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 فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خاوية على عروشها، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد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 فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذار ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأيما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 والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. فَنُصِنَّ يَسْكُنُ اللهُ آيَاتَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيطان 116. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 117. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 118. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق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 118. يوم الملك, الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 119. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هَؤُلاَءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَمَّا تُلِيذُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ لَا يدخلن يظنون وان الله عليم حليم وان الله عليم حليم ذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وَمَن يَعْقُدْ مِثْلَ مَا انْقَبَهِ ثَنَّوِيَ عَلَيْهِنَّ يَنْصُرُنَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ ذلك بأن الله يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذلك بأن الله يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَن بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ألم تر أن الله أنزل من السماء إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله له والغني الحميد. وإن الله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 إن الله بالناس لراو ف الرحم إن الله بالناس لراو ف الرحم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكافور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسك. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسك. فلا ينازعنك في الأم. وَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ, وادعو إلى ربك إنك, لعلى هدى إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمَ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس له به علم ويعبود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 تَارِفٌ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا المنكر. يَكَادُونَ يَسَّقُون بِالَّذِينَ يَسْتَلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَكَادُونَ يَسَّقُون بِالَّذِينَ يَسْتَلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ اننا وعدها الله الذين كفروا اننا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وبئس المصير يا اي الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا اي الناس ضرب مثل فَأَسْتَنْيَوْلَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِيَتْمَعُوهُ إِنَّ وإن يسلبهم, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَتَّى قَدَرَهُ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعل الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده وجبتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجبتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Milla taabi kum Ibrahim. Milla taabi kum Ibrahim. Hwa sema kum Muslimin min qabil wa fi hada liyakun al Rasul shahidan هذا ليكنوا رسل شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فأقيموا وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ